أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ تَدَاوَى تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة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 قَوْلُ الْبَاء وَفَاكِهَةٌ وَأَبًّا مَثَآعَ لَكُمْ وَلِأَنَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفْصِلُ الْمَرْءُ عَنِ أَخِيهِ وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل أمر إِنْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُؤْنِيهِ أُجُوهُهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبِشِرَةٌ ووجوه يوم إذن عليها غبره ترهاقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة